فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين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 فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الوازقين